والآن مع الحصة السبعين الله الرحمن الرحيم ثم انتقل فقال فحكم داري للسفين يعتبر منزلا منزل أبا لعمار يعني أن المتشابه أن حكم المتشابه بالنسبة للراسخين في العلم ينزل منزلته قوله تعالى وأبا بالنسبة لهم النعنى ينزل منزلته من جهة أن في تركه خيرا أن في ترك تفسيره والاشتغال به خيرا وأن هذا السبيل هو الأفضل لأنه لا يتعلق به تكليف يعني بعلمه تكليف تكليف ولا يتعلق بفهمه عمل فكان من الصواب أن يوخذ بهذا السبيل فيما شبه هذا الذي ذكر في قصة عمر وبذلك يكون تركه ما الراس خنين العلم لتسيره لأنه من التعمق والتكلف المنهي عنه من التكلف والتعمق المنهي عنه والتكلف والتعمق المنهي عنه وتكلفك والتعبق في امور لا علاقه لها بمقال التعبد ودفع الهوى بل قد يكون في ذلك فتح قد يكون في ذلك فتح لباب الهوى في به قد تقدم ان من اصول الشريعه الاصليه والمقاصدها الثابته الخروج الناس من داعي الهوى فكان التعمق والتكلف في هذا الأمر لا يفضي إلى المطلوب الشرعي والخروج من دعيه الهوى بل الذي يشتغل بذلك قد يشتغل به من أجل أن يسبق الناس إلى معاني لم يذكروها فيدعي, فيدعي نفسه بذلك منزلة لم تكن لمن من سبقه فأنه الصدرك على من تقدمه في الفهم والعلم ومثل هذه الأشياء يجب أن تتقى لأن أصل في هذا الدين هو أن نعطي الجهد بقدر امر الشرع في محل الاحكام جهد يتوجه إلى الأمر في طلبه وتحصيله بقدر الذي أمر الشرع به في ذلك فإذا أمر الشرع أن نحصل هذا الأمر عقيدة وعملا وإحاطة وبالتفاصيل التي التي يتم بها المطلوب الشرعي فالجهد هنا يصل إلى هذه الدرجة وإن كان الجهد المطلوب من تبدله في أمر هو أن تصل به للحد الذي حدد الشرع أنه داخل تتليف فهذا هو الأمر الذي تقف عنده فالمتشابه لم يكلف الله سبحانه وتعالى عباده بأن يطلعوا على حقيقة معناه فكان الغاير المطلوبه هو الايمان فيبدلون جهده حتى يصلوا إلى حد الإيمان الجازم به ثم ينقطعون بعد ذلك عن الآن التكلف والاشتغال به لأن هذا الجهد الذي عند الإنسان هو من يكون الله فعلى المريء أن يصرفه حيث أمره الله لأنه نعمة فالنعمة صرفها لا يكون إلا بإقدار إذن الشرع كالمال وكالصحة وككل نعمة منحها المرء فيجب عليه أن يصرفها في الحد الذي حده الشرع له فالجهد في محل في المواطن الذي ليس مطلوب فيها ببله شرعا هو من الإسراف ومن بدل الطاقة والقدرة في غير موطنها هذا فيه مخالفة نشر إذن فعمر قد توقف عن الأبي ولم يكلف نفسه عناء البحث في هذا الشيء ولما علم هذا كانت هذه القاعدة راسخة عند السلف فكانوا يمنعون التعمق والاشتغال في مواطن التي لم يأذن الشرع فيها بهذا الأمر وليس من العجب أن نضرب عمره الشخص الذي سأله عن والداليات وأنتم تعرفون هذا هذا الرجل أنه سأل عن أمور كان الغرض منها هو الاشتغال في اتجاه صرف النظر والطاقة في أمور الغرض الشرعي منها واضح بينه ثم إذا وصل المرء إلى الحد الشرعي يجب عليه أن يتوقف إذن فالتعمق والتكلف المنهي عنه هو أن يشتغل الإنسان بما لا يطلب منه شرعاً الاشتغال به فرأى الراسخون في علمي أن اشتغال بآيات الأحكام دالة على الحلال والحرام أهم من الاشتغال به هذا هو في هذه الدين تجد المرأة الآن يستغرق زمناً طويلاً في بحث جزئيات في معارف لا علاقة لها بالحلال ولا بالحرام. وإنما غرضه من ذلك التبريز على الناس في فهم خبايا تلك الفنون والاطلاع عليها من أجل التبجح وإظهار القوة الفكري والإغرار في الأقوال وهذا كله في شرعنا ممنوع محرم لا يجوز لنا الاشتغال به إلا أن يشتغل به في مقتضى الحاجة في الرد على المفترين والتذابين فلابس حينئذ أن يرقي المرء فكره في التعمق والبحث واستعمال ادوات الغوص في أعماق الشيء لأن المصلحة اقتضت ذلك ولكل مقام مقال ولما ذكر أن هذا السديل هو الذي مضى عليه أهل الخير من السلف وبسبيلهم يهتدى انتقل إلى مسألة أخرى وهو أن بعض العلماء قال بان المجمل داخل في المتشابه قال والقول في الآية باجتمال معدى على تشبه إجمال مرتقب صعب يعني أن بعض العلماء قال بأن المجمل من المتشابه ومعلوم أن المجمل يجيء في محل الاشتراك هذا هو الأصل في المجمل مجمل يكون في الألفاظ المشتركة التي ليس معها ما يبين الغرض منها والمشترك قد يكون مشتركا باعتبار الفضيه وقد يكون مشتركا باعتبار السياق وسواء كان مشتركا باعتبار الوضع أو باعتبار السياق فإنه يجلب الإجمال وهل فهل إجمال من المتشابه؟ قال هنا بأن هذا القول المذكور في الايه المذكورة قالوا بأنها أيضا تشتمل تشابه الإجمال أي على أن المجمل من المتشابه مع اجتمالها على هذا المتشابه الذي تقدم ذكره وهو اختلاط وتشابه صفة المخلوقين مع جهه دلالته على صفة المخلوقين والكلام مزرا في ذكر صفات الله هكذا ذكر رب الحاجب رحمه الله ونقله عنه الشابه لما نقله عنه قال بأن قوله تعالى آيات محكمات هن أم الكتاب وقر متشابه الى قوله فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال ما تشابه منه يدخل فيه المجمل كما يدخل فيه المتشابه الذي تقدم ذكره وهو ما اشترك فيه صفة الخالق مع المخلوق في ظواهر الألفاظ هكذا قال ابن الحاجب إلا أن هذا القول الذي ذهب إليه ابن الحاجب لا يقبل منه ولا, يصحه ولا يصح ما ذهب إليه بل الذي عليه المحققون من علماء الشريعة أن الايه دالة على المتشابه من الصنف الذي تقدم ذكره فيما يتعلق بأوصاف التي جاءت لله تعالى وللناس صفات تدل لغة تشبهها لغتا أو, أو, أو توافقها من زيادة اللغة فيكون هذا هو التشابه الذي قصد في الآية وعليه علماء المسلمين وأما إدخال المجمل في في هذا وجعل من يشتغل بالبحث عن بيانه بأنه يتنصلف عليه الآيات فهذا كلام غير صحيح وقول غير سديد لأن المجمل ما هو المجمل المجمل هو كل كلام يحتاج إلى بيان كما سيتفشيه ولن نشتغل الان ببيانه. لأنه سيأتي الكلام عنهم في فلو أدخل المجمل تحت مفهم المتشابه واحتدى دائرة المتشابه لكان من الممنوع البحث عن معاني آيات كثيرة في القرآن هي من قسم المتشابه وخاصة هي من المجمل وخاصة أن كثير من آيات قد قال بعض العلماء بالإجمال ثم في حرمت عليكم الميتاتو ولما حرمت عليكم امهاتكم ولله يعني كل, كل, كل ايه صرف فيها الحكم الى الذات فانه عند بعض العلماء من قسم مجمل وكذلك الالفاظ المشتركه كقريه عن ذات التقوى كالضمائر التي تكون مراجعه الى اسماء متعدده محتمله فهذه كلها إذا جاءت من القسم المتشابه فهذا يؤدي إلى ما إلى أمرين لم يقل به أحد إلا ذلك كان قول ابن حجبي هنا قولا في غاية الضعف وفي غاية السقوط إذا فهذه مشمل من المتشابه أم لا ليس من من الذي قال بأن بأن مشمل متشابه ابن حجبي وقال ان الآية تدل على أن المجملة أيضا يدخل تحت المتشابه وأن المجمل يجري عليه حكم المتشابه هذا ما ذكره ولكنه قول صح ووجه عدم صحته أنه يلزم عليه أن يقيد فيه اي في القرآن المحكم مما يبني على كلامه ومما يلزم على مذهبه أن القرآن سوف يكثر فيه المتشابه ويقل فيه المحكم قال الشارح يعني أنه يلزم على الخر بان المجمل من المتشابهة لا يعلمه الا الله وأن الآية تدالت على ذلك أن يكون المحكم قليلا في القرآن وذلك باطل لأن المحكم هو المقصود الأعظم من القرآن لقوله تعالى في الآية في المحكمات هن أم الكتاب أي أصله ومعظمه هن أم الكتاب وأخره متشابهات فمعظمه وأصل القرآن أنه محكم والمتشابه فيه نازل خريب ولو جرينا على ما ذهب إليه ابن الحاجب هنا وقلنا بأن المجمل من المتشابه لآل الامر الى أن يكون المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو الكثير في القرآن والنما سوى هنا, هنا جير وهذا القول على كل حال استعمل في الرد فيه على ابن الحاج بطروق مختلفة اختار هنا فقط ابن عاصم أن يأتي بالرد من جهة الالزام وهي طريقة من طرق علم الجدل هو أن تنظر في رأي, في رأي المتكلم ثم تنظر في لوازمه فإذا رأيت في لوازم في لازم من لوازمه ما يهزم مذهبه فأنت تذهب إليه فتلزمه بذلك فهو لا يستطيع أن يلزمه لأنه ليس على أصوله فبذلك يسقط قوله وطريقة الإنزام في علم الجدل هي من طرق الهجم بعد التنبه لمواطن التركيب وصحة الحجة في مقام الاستدلال مثلا سمعتم أن الأشعار رحمه الله والجباي عبد الجبال كان معه في مجلس فقال له عبد الجبال أظن أو الجباي السيتو الزبار المحتجزين للزبادون الزباعي كان معه في مجلس فقال له الزباعي يمكن أن نستخرج اسماء الله الحسنى من الأفعال المنسوبة لله. يقذى ما يقذى مراد فهذا كلام من ناحية من النح من ناحية النظرة الأولى يكاد المرء يصدقه يكاد المرء يقول نعم. الصفة تأخذ من الفعل، فمن كتب كاتب، ومن قرأ فوقار اذا المسألة جارية على طريقة اللغة ولا لكن لكنه نظر في لوازم ذلك على الأشعار فقال له إذن انت تقول إن الله تعالى جزء يسمى بمحبل النساء أي الذي يسببوه في حملهن قال نعم قال المعتزليون نعم وهذا فيه خروج عن الأدب وفيه تجرؤ كثير كما نقول دائما بأن البشر فتحوا في علم الكلام أبواب التجرؤ على الذات الإلهية فأصبح الذات الإلهية وصفاته من مواطن اللعب ومن وواطن السفاف ومن وواطن أن كل من بدأ له خاطرة من الخواطر أنه يتكلم بها فلذلك هذا علم الكلام فيه من الرواء من روافد الشر ما لا ما لا يعد ولا يحصر. إذا كده كذا الكلام سوف يفتح الدولة تكون موطنا للاعب العوام في المجالس بالحديث عن رب العالمين، بأخواتهم وعقولهم ومقتدى أهوائهم، فهذا الباب يجب أن يحسن ويقطع. والاصل في مثل هذا أن يترك تترك الفتنة ويرجع إلى أصل الشريعة النقيه الصافيه قبل هذا الخوض. في هذه الأمور وإذا اختضى الامر أن يشتغل الإنسان حين إيدي بالرب فعاله أن يكون دا قوة كترية وإلمية في أهل النظر الثالث من السلام نرجع إلى ما كنا فيه. في قضية الجدال أنهم ينظرون إلى اللازم فعلى المريء دائماً لذا تحدث في مقام المناظرات أن يتفطن لما يلزم من قوله فإن قوله إن كان موجباً كان موجباً لحكم يلزمه وكان في ذلك الحكم ما يناقض رأيه فانه سيورث عليه في محل المناظره والرد كما هنا فإن ابن حجب رحمه الله هذا عالم معروف وله مقام مسكور وعجل له غيره على الإسلام هو الذي خرج مع ابن عبد السلام حين وقع بين ابن عبد السلام وحاكم الدنيا وقع فكان من الذين خرجوا معه والذي ساعدوه، الذين وقفوا بجانبه حين خطبت خطبة المشهورة في الرد على أمير أمير أمير دمشق حين صالح الكفار وأعطى لهم أرضاً المسلمين فخطب ابن عبد السلام الزبن بالسلام بخطبته المشهورة التي اضطعت في الناس في ذلك الزمان وطرق منهم لا يبيعوا السلاح الكفار إلى آخر ما هو مدخون في سبا فكان مع الحاجب وأيده ونصرى وكان معه في المكان ولما خرج, خرج, خرج, خرج كذلك خرج كذلك ابن الحاجب من, من المزيدة انتصار له ويعانة لكلمة الحق يعني أنهم علماء في غاية الصلاح والخير إلا أن المرأة أحيانا في وقائع النظار ومسالك البحث قد يقعوا في بعض المسائل. التي تخالف أصوله ولا يتضيها منذ ما يرزع على كل حال هذا الكلام لي لابن حاجيم ثم رد عليه بمذكر اظن أظن أن, أن المتشابه الأصل فيه أنه يقصد به ما تقدم ذكره في أول الكلام وهو ما ذكر الله تعالى في من الصفات التي فيها التشابه بين الخرق والمخلوق من الخالق المخلوق وما جرى مجرى ذلك مما هو داخل في عكم المتشف ومن المجملون فالأصح أنه لم يدخل ولأن الناس يعلمونه ويستطيعون أن يعلموه ولم يرد في القرآن مجمل الله وهو مفسر وليس عندنا في هذا الدين شيء يبين فكان كلام من حاجب على هذا لا يسبي عليه الصور ننتقل إلى فصل المبين والمجمل والظاهر والمؤول وهذه عوارض الألفاظ أيضا كما تقدمان دكنا أن عوارض الألفاظ ما يعرض للنفذ من الحال يجب أن يكون المرء متقنا له ليستفيد منه في مجال بناء الاحكام وبناء الحكام في مقام الاستنظات والتخريج والترجيح والتصالح هذا رحمه الله, الله قول يرام معينا مجدول معينا مجدوله بالوضع او ضميمة تسموه هو المبين الذي قد شمل النص والظاهر والمقوله ما هو المبين المبين هو القول المعين لمجدوله ومعنى المعين الذي دل عليه بعينه هذا معنى المعين, المعين الذي ذل على ذلك المعنى بعينه أي معناه مبين بعينه بالوضع لأنه يكون من جهة الوضع وذلك بان يكون الله خطوض على معناه ومبينا له من غير احتياج إلى غيره هذا لون أو نوع من انواع مبين وهذا هو الغالب وهذا هو الغالب في الكلام أن يقول الكلام ذالا بنفسه على المعنى الذي يقصد منه كما تقول قام فلانا قام فلانا قام فلانا فقام هذا ذال على معناه بنفسه لا يحتاج إلى ضميمة تبينه. وكما تقول استعمال اللفظ فيما وضع له كما إذا قلت رايت رجلا شجاعا فكلمة شجاع هذه دالة على المعنى المقصود منها بذاتها لا تحتاج إلى ضميمة تدل عليها هذا نعم من المبين قلت الذي يتبين ولكن بضميمة لفظ اخر او قرينه تسمو له اي ترفع له بان يكون اللفظ لا يتبين معناه الا بانضمام لفظ اخر اليه او قرينه المجاز اذا كان معه القرينه فهو من قسم مبين لانه يتبين بضميمه لفظ اخر كما تقول رايت اسدا على فرص يرمي فقد ضمنت لكلمه اسد ما به يتبين المراد منه بقولك على فرص وبقولك يرمي هذه تسمى الضميمه الضميمه والضميمه هو ما يضم الى الشيء و يزاد عليه لقصد بيانه هنا الضميمه او لا توجد ضميمه لفظ ولكن توجد قرينه تسمو له اي بان يكون اللفظ لا يتبين معناه ولكن تضم له قرينه ترفع له الى درجه البيان فقد كان هابطا عن درجه البيان ولكنه جاءت هذه القرينة فبيانات المراد منها فإذا قال لك الشخص أنا محتاج فكلمة محتاج مطلقة وكلمة الاحتياز تنصرف إلى كل ما يمكن أن يكون المرء يحتاج إليه في الدنيا من طعام وشراب ولباس إعانة ودفع العدو وإلى آخره ولكن إذا نظرت في حاله فرأت فيه أطر العلي الرجل عالم فهذه قرينة حالية تبين موطن الحاجة والرجل إذا ظهرت عليه أمارة الجوع الشديدة فانك لا ترى في وجهه صفرة, صفرة الجوع فتقول هذا الشخص قال أنا محسن وحاجته واضحة من حاله هذه تسمى قرينه قرينة حالية وهذا الكلام الآن إذا انضم إليه ذكر فقد تبين مراد به لأن تلك القرينه تعين لك نوع الحاجة بمقتضى أنها تصاحب ذلك تلك الحاجة وتلازمها في واقع الحال في واقع الحال على مقتضى ومجريات عوائد الأشياء إذن فهذا القسم أيضا من المبين فهذا القسم من المبين ورب إشارة بلخض انضمت لها قرينة صرفت تلك الإشارة مع أنها مبهمه إلى درجة المبين لأن تلك القرينة دالة على المراد تلك الإشارة دالة على المراد بمقتدات في التي, ستو... التي... التي رافقتها إذن فالقرينه على ضربين القرائن الل... القارينة اللفظية والقارينة الحالية فالهدي... ها... ها... كلاهما يعتبر ضميمة تعين على فهم الكلام وتعين المراذ به والقارين خصص لرحمة الله بم... خصص الله من الحرمين بحثا في كتابه البرهان تحدث عنها بكلامه البليغ الدقيق اتى فيها بفوائد جمه ما ان يرجعها إليه إنه خير فيه منفعه والظاهر أن القراء لم يكون للناس اشتغال بها على ما ذكروا حتى ابدا امرها النظام ثم جاء من بعد ذلك الغزالي فكانت له عنايه بها فنبه الناس الى ان القرائن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ومن القرائن السياق ومن القرائن السؤال والسؤال كيف جاء والجواب والنزول كل هذه تعتبره قرائن تعين على فهم مراد إلا أن, السياق، إلا أن القرائن لا يجب أن نخرجها على المعتبر منها في منظور علماء الشرع، فلا يلقى أن من ما يسمى الآن بالسياقات وبالمساقات على الوجه الذي يذهب إليه بعض العلمانيين في هذا العصر لأنهم يوسعون هذا ليدخلوا فيه بعض المسائل التي هي في غاية الأمل غير موع في كمثل مساقات الزمان ومساقات العيش ومساقات الأحوال مساقات الظروف والنفوس في ذلك في أزمنة الغابيات لتجعل مقيدة ومبينا للقضية هذا الأول القرائن الموع تبرة محددة في كتب علماء الشريعة وما سوى ذلك فإنه لا لا مبالاة به عند علماء الفقه. لأنها لست إلا ضروب من الكلام الذي لا دليل على صحته كما ترى الآن لك بعضهم فقد جاءت آية الحجاب في مساق تاريخي معين مساق تاريخي معين وأراد أن يجعل الحكم بذلك مبينا لأنه محدد محصور في قضية معينة وهو ترك الأداء على جلبي بهن ذلك ذلك ان أنعرفنا فلا يدين. فخصص هذا الأمر بهذا بهذا ذلك في سياق زمني معين. وهذا الأمر ليس صحيحاً ليس صحيحاً الآن ما تلوكه الأسنة في المجالس ويضرب بعض القوم بانهم قد له بالنظر منتهاه وأنهم قد أدركوا ما خفي على من قبله من العلماء. التنبه إلى أمور جديدة لم تكن معروفة وهي مطلوب معرفة شرعا عنه قالوا المساقات التاريخية المساقات الزمانية المساقات الاقتصادية وأدخلوها في قرائم قالوا بأنها يجب إدخالها في الاعتبار من أجل معرفة أن اللفظة يبين بها وهذا في واقع الأمر فيعرج عليه بمقتدى قواعد النظر التي يمتع عليها الفقه الإسلامي هكي. لأن هذا يفتح, يفتح باب من أبواب تعطيل النص وتحديد معاني النص في جزئيات محددة للنفوس رغبة في ذلك بها ولا يرضى المران يجيب عن دين الله تعالى بأمر لا دليل على صحته إذن فالقرينه سواء كانت لفظية أو كانت حالية إذا صاحبت اللفظة فإنها قد يكون مبيناً وليس حين داخل في القسم المجمع. هذا هو تفسير المبين في الاستلاح الأصولين وهو يشمل النص والظاهر والمؤول. والمؤول هو إخراج اللفظ عن ظاهره، وإخراج اللفظ عن ظاهره يكون بإخراج العموم إلى الخصوص، وبإخراج الأمر إن كنت من من يقول بالوجوب عن الوجوب إلى الندب، إنه تأويل. واخراج النهي إلى, أو إلى كراهه أو التنزيل إنه أيضا من التاويل وكذلك أيضا تقدير اللفظ تقدير الكلام على غير ظاهره بزيادة أو نقص هذا تاويل خلاصة الكلام أن التاويل هو صرف اللفظ عن ظاهره كيفما كان هذا اللفظ وإذا صرف اللفظ بدليل يبين المراد منه فهو الكسم المبين. فقوله تعالى كل مسلكين مثلا مع ضميمه ما ورد في الحديث من حلمة قتل المرأة والراهب والصبي وما شابه هذا يعتبر مبينا وهو وان خص بدليل المفصلين فهو مبين وليس من شرط مبين ان يكون مبينا بدلالته اللفظيه كما قد يتبادل للاذهان بل ما تبين كما تقدم ذكره بضميمه بلا بلفظ يصحبه أو لا يصحبه ولكن ورد في موطنه أو بقارينة تشير للمراد أو ما شابه ذلك فإن هذا يعتبر من القسم المبين ولا مدخل له في المجمل إذن فالاولان هم المبين بالوضع والمؤول هو المبين بضميم صغيره إليه هكذا ذكروا في قسم المبين عند الأصوليين وعلى هذا المعول عندهم إلا نعيد مرة أخرى أن الضميمة التي سوف تضم لللفظ يجب أن تكون من القسم الذي اتفق العلماء عليه على أنه من المبين فإن كانت ضميمة ليست من هذا القسم فإنه لا يعرج عليها ولا تعتبر لأنه ما عهد مثلها في من عندما تقدم فإن قادر بعض بأننا نريد التوسيع قيل له وسع ولكن بشرط أن يكون التوسيع بمقتضى القواعد. ومن قال نريد أن نجدد وأن نزيد قال وجدد ولكن بالضبط بالقواعد العلمية التي وضعها علماء المسلمين أخذ من الكتاب والسنة فإن استطعت أنت أن تخرج لنا قواعد من سنف ما عليه أهل العلم؟ ووضعتها فلا باس فمنذ ستين عاما ونحن نسمع هذا الكلام وما رأينا قاعدة واحدة قد أخرجت مع سهولة إخراج القواعد في المستجدات مما يدل على ضعف معرفة الموجود وعدم القدرة على استثماره مع كثرة الهضاء لأن المطلوب ما هو الهضر هذا لذا مفتوح العلم وعلم وعلم لا فرق بين زيد وعمري ولكن إذا أردت أن تقول بأنني سأجيد في هذا الباب شيئا أو سأجيل فيه شيئا فعلى صرح أن يكون ذلك وفق ما هو معهود في هذه الشريعة وهو الإسناد حتى تصرفك يجب أن يكون مسندا تصرفك يجب أن يكون مسندا بإذن الشرع ولا يحق لك في هذا الأمر زيادة ولا نقص ولا حركة حتى يكون الشرع أذن لك في ذلك وهذا الأمر بين لا يحتاج إلى كثرة كلام أمام, أمام التبجح الذي صار عليه بعض أهل العصر الآن في أنهم تبجحون بأنهم قد وجدوا مسارك علمية جديدة سوف يعتدن تضبوا للقرآن وأن الفقه سوف يأخذ منحة جديدة لأنه قد يشلق به مسألة التجديد في وضع في نفي بعض القواعد فهذه السماع أحلام اليقظة إنسان إلا إلح العنوك يحلم هذا هو اللي كان كن على يقين بأن هذا الباب مرسود المتبو... مثبات الأركان هذا الهدر بلك التجاج أرى غير هدراء لا يوجد شيء حقيقية لأن أول ما تطلب به حينما تتحدث في هذا الأمر أن تسأل عن صحة هذا المأخذ وهذا المسند، والصحة تحتاج فيها القواعد والقواعد لا بد فين الإخراج والإخراج لا بد لك بالطريقة العلمية التي مضى عليها العلماء المتقدمون. فإن خل سبيلك من هذا فكلامك يعتبر من باب كتابة الإنشاء ومن باب كتابة الخواطر ومن باب كتابة الشعر والكلام الجميل والعلم لا مدخل فيه الخواطر ولا للمجاجة ولا الاستعارة هذا علم تابع حقيقي حقيقي تابت بذاته له حقائق تابتة في الأزل ولما نزلت تبتت في النص ويجب أن تتبث في العمل وفي السلوك ولا يمكن غير هذا هذا فقط تقال النجوات التي الآن نسمعنا أن راها كثيرة تقتقى تقتقى مثلاً لها الملايين وماذا يذكر فيها؟ يذكر فيها بعض المواضيع التي ادعي بعض القوم بأنهم قد فتحوها من أجلسة توسيع الإسلام أولاً, أولا وقبل كل شيء مما يستغربه العقل ويكاد يتعجب منه لماذا هذا الحب التفسع في علمين، ما استخرج منه لا يطبق كأننا نحتاج الآن إلى أن نستخرج فرعا فقية لأن الفرع الفقية عندنا طبقت لم يقفلنا إلا أن نستخرج فرعا أخرى لأننا نحتاج إليها طبقنا كورسي في اللباس، طبقنا كورسي في الحقوق، طبقنا كورسي في مجتماد في علوم الفلاح في الميادين المختلفه ما خصنا غير نستهدور بش نخرجه في فروع الفقهيا لأن نحن ما هو نجي منها قال الحمد لله لك سابسونا في الفروع فروع سوف يوصلك إلى الفقر إلى حد إحداث تورات جليلة في, في وكذا. يا هل لو طبقت الشريعة لكان بذلك الاهتداء إلى استخراج قواعد واستخراج فروع بسهولة, بسهولة لأن الأمور وضعت ولها قواعدها لن يبقى إلى التصرف والتصرف ما أسهله لو كانت الشريعة وطبقت لسهولة هذا الامر إذن فإدعاء الضمائن إلى صرف اللقب في أمور معينة لما يسمى بمساقات الزمان ومساقات كده هذا أمرنا يجب التوقف عنه حتى نتأكد من صحته وأجرائه على قواعد الأصول والصف هذا واضح قال في النقاح المبين هو لفظ الدال بالوضع إما بالأصالة والمبعد للبيانة في المبين عند الأصوليين لا يتوقف على أن يكون مبيناً بوضعه اللغوي بل كل ما تبين ولو بطريقة الغد الآخر أو آية أخرى أو, أو قارنة حالية فإنه ينصرف إلى المبين والكلام المتقدم ننتقل إلى المجمل المجمل عكس المبين وهو مفتقر من قول وفعل لبيان ونظر في مقتضاه في بيان مهنان والإجمال في اللفظ قد يكون من جهة الوضع كالمشترك وقد يكون من جهة العقل كالمتوافق بالنسبة إلى أشخاص مسمياته كالإنسان إنه لا يتعين منه فرض مخصوص الكزيد مثلا دون مخصوص آخر كعمر وكون المشترك مجمل هو مذهب ملكي عند تجرده من القراء المعممة أو المخصصة أولا لا يوجد في الشريعة مجمل هذه مسألاء مسألة لفوق أن نعلمها أن كل ما جاء من الشريعة المجمل فإنه قد فسر وظينه ولا يوجد لفظ شرعي توقف عنده الأمة ولم يتحدثوا عن معناه هذا هو لا. إذن لم يقع في الشريعة المجمل بقي بدون بيان هذا أمر الأمر أما هو فهو يفتقر إلى البيان يفتقر للبيان البيان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 فهذا قد وقعك في ماذا؟ قد وقعك في لأنك لا تعرف ماذا يقصد بالعين. ما المقصود بالعين؟ أو ملكت عينا؟ أو أملك عينا؟ هل مثلاً عينا؟ كان عينا؟ ما ماذا يقصد هذا بالعين؟ في الضاد، العين جاليا، العين معنى جاز. ماذا يقصد هذا بالعين؟ العين هنا لها معاني متعددة وإحالة المرء عليها يفضي إلى نوع من الاضطرار فلا يدري ماذا يفعل ولا, ولا ماذا يتعني باللفظ فيكون اللفظ قد افتقر لبيان من قوله بأن تزيد له قولا أو فعلا كالإشارة يشير إليه بالإشارة إلى المعنى المقصود هذا هو البيان أو مكان من جهة الشرعي ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد سره او قد فعله فإن قال المعنى المراد وبيانه فالمعنى واضح وان جاء المجمل وفعله ففعله مبين للمراد من ذلك, من ذلك اللفظ الذي تتعرض فيه لسلم نفسه اذا فانه يحتاج لبيان ونظر في, في بيان معناه وفي هذا القسم، هنا قال بأن الفعل يبين يعني هذا في غير الظاهر أما في الظاهر فهو لا يخصص الظاهر الفعل لا يخصصه وهذه مسألة فيها خلاف كبير لأن البعض يقول الفعل يخصص والبعض يقول مع الدوام، والبعض يقول الفعل لا يخصص وإنما هو بيان لجزء من دلالة اللغة مثلا لو قال ان الذي سوسم على الفرد انه قال مثلا صلوا هذه الليله ثم رايناه صلى ركعتين فقط هو قال هذيك هذه الليلة الليله فقال صلوا فقام هو وصلى ركعتين في تلك الليله ثم في الليله الثانيه قال صلوا فصلى ركعتين ثم في الليله الثالثه قال صلوا فصلى فصلى ركعتين هل هذا الفعل يرجع على المطلق بالتخصيص أو لا يرجع هذه المسألة سنكتف عنده ولكن ليس هنا بل في قسم التخصيص عندما ياتي بك العموم ويأتي في التخصيص على هل درجة هذا الدليل في هذا الشرع لأن الفعل فعلي يبين لا شك في ذلك ولا شك أنه إذا وقع في باب المجمل أنه هو المراد إلا أنه في باب الظاهر المصر يتحتاج إلى بعض. الإجمال في اللفظ ما هي موجباته؟ موجباته منها الاشتراك هذا هو وقد يكون من جهة الوضع الاشتراك قد يكون من جهة الوضع وقد يكون الاشتراك من جهة العقل وما يسميه نبل المتواطن الاشتراك فقدم المثلنا له بالعين وجاء في القرآن القرؤ هو معروف فهذا يحتاج إلى بيان يحتاج إلى بيان لأنه لا يمكن الجمع بين مدوليه نفس المشتركين أن لا يمكن الجمع بين مدوليه أما إن كان الجمع بين مدوليه أو مدولاته فهو ليس من قسم المشترك آه، شو نقص من المشترك ونقص من المطلق مثلاً إذا كان اللفظ يدل على الشيء في أدناه وفي أوسطه وفي اعلاه وكل واحد يذل يدل عليه اللفظ بالتساوي هذا لا يدخل في المجمل. أكرم أكرم، والإكرام يبدأ من الدرهم إلى الملايين. هذا ما دخل في المجمل. لأن هذا قرر فيه العلماء أن المطلوبة هو المهية فما تقوم عليه المهية فهو حدود اللفظ وما زاد على ذلك فإنك إن شئت زدته تبعا لللفظ إن رأيت بأن تزيده وإن شئت توقفت عند الأدنى فينتهي الواجه عند المهية والماهية تصدق في الإكرام بالإكرام ولو بدينارين ودنام هذا لا يدخل في القسم المجميل. المجمل المشترك المقصود هو الذي تتنافى مدلولاته أو مدلولاه يتنافى مدلوله أو مدلولاته بحيث لا يمكن أن يتجمع بينهما مثلا القرو. لا يمكن أن نقول بالطهري والحيضي لأنه متنافيا متنافيا إذا وجد هذا صفع هذا ولو أن كان أن يوجد الأمران في وقت واحد مجتمعيني لما كان في ذلك عدمي لن كان في ذلك هذا المشترك من جاة الوضع وقد يكون من جاة العقل كالمتواطم المتواطم هو اللفظ الدال على الأسماء بالتساوي كالإنسان لنخذ المتواطم معناه أنه المتواطم أن الناس متساوون في هذا اللفظ بلا, بلا, بلا تفاوث فشتنا متواطئ مثلاً لو قتل الشخصي كريم الإنسان فالإنسان هنا يستقع على زيد وعام وبقي وخالد وهند للذكور الصغير والكبير فهو متواطئ. ولا تفاوت بينك وبين الآخرين في مذوو هذا النقص وفي شرائه عليه عليكم اسمان متواطئان، فهذا أيضا من موجبات الإجمال، فإنه لا يتعين منه فرض مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص كعمل مثلا قضية المشترك عن هي من القسم المجملي ذهب المالكية إلى ذلك بشرط. أن يكون مجرّدًا عن القراء المعممة أو المخصّصة المعممة، ولكن في الألفاظ التي يمكن فيها التعميم، كالعين. العين يمكن فيها التعميم، لأنه يمكن لك أنت أن أنتملك العين الجارية، وأنتملك العين البصرة، وأنتملك العين العين البصرة لا إذا الله شرطها لا ترى هذا كل شيء، ويمكن أن تملك العين. التي يذهب والفضة إلى داخل أو عين نعري ذاتك عجيمة يمكن أن تجمع بينها فهذه إذا كانت معها قرينة تفيد التعميم كما في العين مثلا فهذا نفس أو المخصصة التي تخصص أحد هذه الأشياء التي تقدم ذكرها بنفسه فهذه موجبة للعمل إليها وإذا صاحب المشترك ما يدل على المراد منه فليس مما من, من موجبات الإجمال ليس من موجبات الإجمال على الاطلاق إذن ما هو الإجمال؟ هو يجب يسقه إلى بيان ويحتاج إلى تفسير و لا يمكن أن يدعي مدعين بأن ما وضع له العلماء قواعد الفهم يمكن أن من قسم المجمال وأن نرجع الأمر إلى اصله ونقفهم من جديد ما وضعت له أدوات البيان والإظهار البيان المقصود منه فإنه يخرج من القسم المجمل. لأن بعض الناس مولعون بالتشكيك في صحة القواعد المبينة لمراد في بعض الألفاظ فيريدون أن يردوا بعض الألفاظ إلى قسم المجمل. ويقولون بأن هذا الفاظ لم يتبين معناه وأنه يجب أن يرد. فيه الأمر مرة أخرى إلى البحث مع أن الضوابط العلمية تبين المراد منهم فألي في كثير من البحث التي الآن يأتي بها الناس في هذا العصر ويريدون أن يدخلوها في قسم ما يحتاج إلى البيان وأنه لم يظهر المراد منهم مع انضباطه بالقواعد علاجة الحك هذه القواعد الآن التي تراها لا يظهر لك أمرها وما تدفعه حتى تقرأ ما يكتب الآن من البحوث في الدراسات المعاصرة التي تسمى يسمى أصحابها بالحادثين في فهم الكتاب والسماء القواعد التي تتعلمها لم تعرف قيمتها ولا كيف أن كيف تضبط بها الخطأ من الصواب حتى تقرأ ما يكتب مما يخالف مقتضى هذه القواعد مثلا في القديم قالوا وبذبها تتميز الأشياء ورب قال الآن يظنوا بأن هذه الأمور التي تتلى الآن وتقرأ هنا ليس لا, يوجد لا توجد مسالك أخرى إلا هي في العقل مسالك أخرى موجودة وقد تحدث عنها قوم وأرادوا أن يدخلوها إلى الدين إلا أن هذه الضوابط العلمية والقواعد تصرفها عن القبول قالوا الآن ما يكتب قالوا كيف نتعامل مع القرآن الظاهرة القرآنية الفكر الاسلامي بنظرة علمية قالوا أدوك تتصفوا العجب العجب العجب من الخط والضلال المبين والغريب عجيب غريب ذلك شيء أن هؤلاء الآن الذين هم يريدون أن يعادوا هذه القواعد لا معرفة لهم بها لم يشموا رائحتها إطلاقاً ولم يقرؤوها وهذه من موجبات السعادة لمن رد أن يهدم ما يقول بسهولة, بسهولة تعلم الخطاء من الصواب من هذه الأشياء الآن التي تكسبها وتنشر لسمى أصحابها بالمفكرين المسلمين إلى آخر ما هنا لا علاقة لهؤلاء بقوة اللفظ ولا علاقة له بضوابطه ولا علاقة له بقواعده. بها. وهذا امر واضح موجود قرأوا كتب من هناك شنو هذا الشيء كتبعوا هذا المركز الثقافي العربي وتلقي على الجدار اللي دعم معروف بان كتب ماشي المثقفين الموسقفين كتقراوا شي لكانتنا الناس يقول ومفهم القران وتقراوا جديد النص القراني وغير ذلك والمرء ليس خائف اصلا من هذه الاشياء لانه يعلم حقيقه انه يشترط في كل ما يقول أن يأتي بالتردي والسند حتى يكون هذا علمًا معروفا. أما أن أنكسبوا زي سدورة الصخريات فلا وأن أن أن أن أنكسبوا ذك ذك من الله العلم المسرحية يمكن مرة أخرى في المسرح من الأرزان أن يحضر في هذه المهرجانات في الذين في المهرجانات. <تصفيق> والذي كله عنده غير مخصص خاطيات الاسلامه هكذا بنيت الحمد لله الذي حفظ دينه وحافظ اصول اثباته الطريق السليم والتنزيل السليم التنزيل بالقواعد والاخذ بالقواعد والقواعد يجب ان تكون مسنده والمسند لا بد ان يكون مقدسا والا فلا قيمه ينتله ننتقل الان إلى ما ذكره في قوله وكون المشترك مجملا هو مذهب المالكيه عند تضرده من من القرائن المعممه والمخصصه هذا هو المذهب الفقهي عند المالكيه التوقف في المجمل إذا تعارض في احتمالان أو أكثر حتى تبحث عن قرية التي تجعله إما عمن بجمع مخصصة ده. وقال إنه يحمل على معنيه أو معانيه دفعة احتياطا نقله عنه الرازي والذي في تقريبه أنه لا يجوز حمله عليهما ولا على أحدهما وهذا هو الصحيح من المذب البقدان البقداني لم يقل بحمله في المشترك أبدا وإن كان الإمام الرازي قد نقل عنه هذا فإن في هذا النقل نظر لأن الجويني الذي هو أقرب الناس إلى البقه والذي يعتبر ناشر مذهبه ومفسر كلامه وحافظ أقواله نقل عنه أنه قال لا يجوز حمل لفظ المشترك على معانيه ولا على معنيه. بل شدد النكير على ما ذهب إليه الشافع رحمه الله في حمل لفظ على حقيقتي هذا الله إلا أن الرازي نقل عنه أنه يحمل على معنيه أو معانيه دفعه احتياطا مثلاً إذا جاءت لفظة فيها الاشتراك ولكن لا ترى حقيقة ولا في الحقيقة ان يكون اللفظان حقيقة حقيقة ثانية يكون اللفظان حقيقتين فهنا يقولون بأن الباكلاني ذهب إلى الأخذ بالمعنى معاني. وان لا يصرف اللفظ الى معنى واحد بل يجب حمله على المعنيين معنى الاحتياط للاحتياط وهو مذهب اصولي معروف لان علماء الاصول عندهم اصول عندهم اصول الأصول عندهم اصول وعندهم اصول الاصول معنى اصول الاصول انه حينما يختار أصلان على أصل حينما يفطر متن حمل, حمل المسترك على معانيها ومعنيه سيقول لك للإحتياط والإحتياط عنده أصل وعندما يقول لك نحمل, نحمل, نحمل اللفظ على نحمل الأمر على المنجوب يقول لك لليقين أصل عنده هنا هو اليقين سيقن. قال لأن ذلالة عن المنجوب لا شك فيها فلذلك نحمله على ما هو متيقن فيه وهو النجوم هذه تسمى الأصول التي يهتدى بها في علم الأصول وهذه الأصول هذه أصلها من أين؟ أصلها من ماذا؟ من من ماذا؟ موجبات الإيمان والخوف من الله لأن هذه الأصول التي توجه أصول الفقه تجي من داخل الإيمان وداخل القلب يقول لك عناصر أحمد الله دعال احتياتي بطبرئة من الدم في بيني وبينه وبين الله فسدي كان هذا إلا قال لي أكل أكل بدرهم كتب زملت لا تحت العشرة أنا غادي العشرة عشرة احتياطاتي أُغريها جمذي وإذا قال لي لا تقيه نأخذ قلت له لقد قلت لقد أمرني الشرع بالإكره بدرهم أقول بدرهم ترده من ثلاثة ونحن في الدين الإسلامي لا يمكن أن نقول بما لا زلنا عليه ولا يمكن أن نفرض عليك شيئاً نشك فيه والأصل عند كبراءة الجمذي يا واحد ثلاثة دره. تقول يمشي عند واحد قال لي أعتاش ثلاثة دره تبرئ اسم الدنيا. تقول لك أنا أصولي الذي أخذتها مماذا من, من حال يوم القيامة. حال يوم القيامة لقصف الله تعالى هذا هو الجواب اللي نشوفه أنه هو الذي يوجيني أن لا أفرض على الناس ما لا دليل عليه نظرا لبراءة دمتي في الأصل فيفرض عليك ثلاثة دره ولا ثلاثة دره. لأن ما زاد على هذا لا دليل عليك ثم إن الأصل برأة في انت أنت ما عندك شيئ شي في الأصل تجيبه عليك إلا هذا اللفظة تتدرهم على اليقين ماذا أردت أن تنتج من ذا بالزهد والوراة أن تعمل ذلك فلا كذلك أنا لا أستطيع أن أفرض عليك ما لا دليل عليه ولا خير يقول لك إن أحتي عشر الدرام تبريأت من هذه الأصول؟ قالوا الأصول ما جاتش غير حقيقه في بالله ورسوله حسب راه اصولك تشوف في الطيره كتكون فيها اصول اخرى تتعلق بماذا راه ديما كنستحضر المر هذه القواعد كنسموها حنا قواعد الموجهه راه قواعد الموجهه للاختيار تسمى القواعد الموجهه للاختيار ملي غادي يتوجه هو باش يختار فيها را كتكون واحد القاعده نابعه من ايمانه وخوفه من الله و هذا الشيء في هاد العلماء كلهم كلهم اللي كيتصدروا الحركه العلميه الشرعيه راه كتكون عنده هذا هذه التي تؤخذ من ايمانه وخوفه من الله دائما هذا من هذا إلا مع والعالم مع المفسدين. المفسدين ما عندهم قواعد قرء دمو الجذاب رأوا غير يقرأ ولكن كيف هو رأي في السر رأي في السر أمام الفكرة من رأي آخر الذي ولا محزن موجه ولكن موجة من من من الصيتاد ولكن لا أن هذا الباب يوجد هذا الشيء دعنا من التبجح والزواق هذا الباب ما فيه غير هذا إما هنا أو هنا لا ترسلهم لا يوجد لك شيء واحد يقول لك لا يوجد فكر متناول، كان فكر متعامل فأرى الخالق هو ليك يا هدرا لا يوجد هذا لا يوجد قضية مجموعة ويوجد جعل هدرا قضية تتعلق بكلام الخالق لا يوجد هذا ولمسألة هل تحليف السيطرة؟ أنه سوف يشدد عزيمته فيه وبعد الشراء قالوا وقالوا قدام بالبالي سبحانه وتعالى ولهذا الأمر ما يتبعي شيء كدام يقولوا لا إنسان سيخ المتناول في حرية ستعبيدة ما كان شو واحد يعني بحرية في, في الأرض كان غير من يخدم الشيطان ولا من يخدم الله خلاصة الكلام انها في هذه الأرض سوف تنجيها شيء كثيرا سوف تجيه دائما من قوات خارجية وما كاينش هذاك هذاك الاشي اللي عالم فقيه غايمشي الى عند الاصول ولا غايمشي يكتب وهو ما تستحضرش داك اليوم اللي دا غادي غادي يسيل كل مسؤول في امام الله هذا راه ما كاينش منكش هو تتامن الله اعتبار انه انه امر يجب عليه ان يتعامل فيه بالعبوديه واول وصف يكون للعقل الفقيه هو العمل من اجل العبودية لله رب العالمين هذه هي الأصل وهناك ينفصل فصل على ما يسمى الآن بالمثقفين المفكرين المتنورين الحادثين دي اصحاب النظر التلفزيون 24 و16 و16 كل واحد عنده نظريته ولو خوف الله يقول لك بصراحه لولا الإنسان الانسان يعلم ان القبر ينتظره مغاربه وغادي يجري في الفيران داس جسد يميني ولا تشد وراه ما حمط حد ناخذ حد سوف يسكنون نظريات متعددة ألوانين مختلفة من هذه الألوانين سوف يسكنون في الخواطئ لا يوجد عند الآخرين هذه تجربة لأنهم لا يعرفون الدولة والدولة يقولون أنهم يرحمون مسكين لا مسكين والله أخي صحيح خلاصة الكلام أن المجملاء لم يذهب بالبقناة والله لا لحظة على معانيه كما هو معروف وهذا نتبه النصر وممتلئ بالحاجب السه على هذا ترك العود اليه يدل على العمد واجيب ان ترك العزيه بين الجناحين من ذياني بالفعل لان قطب فصل نسيء وفك ألفه هذا المتالحاجب متلئ لشامل لهذا شاء الله تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى إخطار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقات طيبه مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته